والنصر على الاعداء اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة بارعة إليك اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق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 لا إله إلا الله. استووا استووا صفوفكم وتراسوا. الله أكبر. الله.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 اَدْعُ مَأَلاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنَا أَعْبُدُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمذه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه عيلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej,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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالر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 على مثر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا انتم منه توقدون الا الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذ أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر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 الله اكبر الله اكبر السلام alaikum wa الله السلام witam wa الله serdecznie witam wa الله السلام witam serdecznie الله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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما راني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة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 فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فلينفث على يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره فقال إن كنت لارى الرؤيا اثقل علي من جبل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 حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤيا الصالحه من الله فإذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب واذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضر رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم